وَإذا لَقلُل الذيين آمَنُوا قالوا آمََّ وَإذا خَلَوا إ شَيعطينهِمْ قالوا إا معكُم إماَا نَحْنُ مستَحْزئون اللهَّهُ يَسَْحْزِئُ بهِهِم وَيَمُدّهُم فيِي طُيانِهِم يَعمَون أُلَاائِكَ الذي نَشتْتَرَوا الضلَلََ بِالهُدَا ف رَبحِجارةهُم وما كانوا محتدين مثَلهُم كَمَثَ الذيذاسَقَد ناراء فَلََّا أَظاءَت ماَا حَلَهُ ذذهبَ اللههُ بنورهِم ذهب اللههُ بنورهم وَوتََكهُم في ظُلمات لا يُبصِرون صُ بُكم عميون فَهُم لا يَرجعون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 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وان يا يفرحبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ولا تلبسوا الحق بالباطن وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين مَنْ امن بالله من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم خَوْفٌ ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإذ أَخذْنا م ساقك ورَرفعنا فَووقَك الطَُخذُ مَا آتَنك بقوةِ وَذكُرماَا في وَذكُر مَا فيِيهِعَكمم تتَّق ثم تَولييتُم من بعد ذلك فلو لا فَضل الله عَلَيك وَحمتهُ ل تُم منِنخاصلين.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 قال الان اجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون واذ قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 وَإذا لَُ الذيينَ آمنوا قالوا آمَّ وَإذا خَلَبععْضُهُم إلىى بعضٍ قالوا أَتحدثونَهُم بِما فَتتحَ اللهَّ عَلَكُم قالوا أَتُحَدّثونهُ بِماَا فَتتحَ اللهَّهُ عَلَيكُم لحجُكُمْ بِهِ عِنْندَ رَِكُمْ أَفَل تاقِون أَلا يعلمونَأَ اللهَّه يَعلم ماَا يُسِرونَ وَما يُعِنون. وَمنِنهم أُّونَ لا يعلمونَ الكتاب إلاا أمانية وَإِنهُ إلاا يَظّون فإن للَّذين يَكتبونَ الكتاب بأَديهمم ثمُ يقولونَ هذا منِنْ عدِ الله ثمُ يقولون هذا منِن عِلد اللهِ يَششتَروا بهِه تمَن قَليلا فإِلوا اللَهُم مِما كَكتبتَت أيديهم وَإنهُم مماا يَكسِبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يُخْلِفَ الله عهده أَمْ تقولون على الله مَا لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون